İamiz bilaah min al-shaytan ar-rajim. Bismillahi ar rahim al din iyya ve mustaqim Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ve İsa semeyu ma emzil ila Rasul. Tera ağyına him tefizu min al tamgim ma arafu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 ve kulu mimma rızakın Allah halalı zayıba ve tabu Allah elledi an tum bhi muhtemin la yahidukum Allah bil lau fi aymanikum, فكفّرته إضعام عشرة مساكين من أو سظمات ضيعون أهليكم أو كسوتهم أو, كسوتهم أو تحرير رقبة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 يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فجتنبواه لعلكم تفنيحون İnna yuiruş şeytan ayıq abeynekum alada ve talbağda fi alhamri ve almeysri ve yasadkum a zikri ve فهل أنتم منتهون وأضيعوا الله وأضيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما ضيعوا اذا ما تتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم تتقوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُ بِالْغَيْبِ فَمَن اعتدى بعد ذلك فَلَهُ عذاب أليم.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 فحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام طياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات والأرض Yalemu ma fi's semawati ve ma fi'l ardı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 تَسْأَلُونَ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَلَ لَكُمْ تَسَرُّكُمْ وَإِذَا تَسَأَلُهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدِلُ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَادِسَ عَلَيْهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام وَلَا وصيلة وَلَا حام ولكن الذين كفروا يفترعون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.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 يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذو أعدل مذكٌ أو آخرين من غيركم إن آتٍ ظرافة في الأرض إن أنتم ضردة في الأرض فإن صابتكم نصيبة الموت تحبسنهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمن ولو كان ذا قربة ولو كان ذا قربة ولا نكتب شهادة الله إن إذا لمن الآثمين وَإِنْ رُزِيرَ عَلَى أَنَّهُ مَا اسْتَحَقَّ الظَّائِمُ فَآخَرَنِي يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتِنَا حَقٌّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا الظَّالِمِينَ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 وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِهِ وَإِذْ كَفَّتُ بَنِي إسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَرْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّنَ أَنْ آمِنُ بِهِ وَبِرَسُولِهِ قَالُوا آمَنَّا وَشَهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إذ كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتغمئن قلوبنا ونعلم أنقل صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين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 قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم رضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير Bismillahirrahmanirrahim.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 وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَنَفْتِيَهِمْ أَنْبَاءَ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 ولو نزلنا عليك كتابا في قرضاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا, إن هذا إلا سحر نبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون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 فَكُنْ نَنًا مِنَ الْمِسْكِينِ قُلْ إِنِّي أخاف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 وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة؟ URILLAHU SHAHIDUN BAYNI WA BAYNAKUM WA OUHİYA İLEYY HĀZAL QUR'ĀNU Lİ'UNZIRAKUM BİHİ WA MAN BALA. İNNAKUM LATESHHADÛNE ENNE MA'ALLAHİ ĀLِهATAN OHRĀ. QUL LĀ EŞHEDU. QUL İNNEMĀ HUV ELĀHU VĀHİDUN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 إلا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطر الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه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 أو سلَّمَنَ في السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بآيةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُم عَلَى الْهُدَا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 من قبلك فأخذناهم بالبساء والضرّ إلى علهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بسنات ضرّعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزيّن لهم الشيطان ما كانوا يعملون.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 ليس لهم من دونه ولي ولا سفيع إلا عليهم يتقوى ولا تضر الذين يدعون ربهم بالغدات والعشية يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من من شيء فتضردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم من بعض اللي يقول آه أولئك من الله عليهم من بيننا أليس الله بيعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة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 وَمَن يَنَّذِيكُم من ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَغْجَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا ومن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَذِنْتُمْ تُشْرِكُونَ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 قُلْ لَّستُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيرٍ لِكُلِّ نَبَائِ مُستَقَرٍّ وَسَوْفَ تَعْلَمُ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ عَيْرٍ وَإِمَّا يُصِيَانَكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الْذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدد لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم مما كانوا يكفرون. والأندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله بعد إذ هدان الله كالذي استهوت الشياطين في الأرض حيران. لَهُ الْأَصْحَابُ يَدْعُونَهُ إلى الْهُدَىٰ ٱتِّنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ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 فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَكُوكَ فَقَالَ هَذَا رَبِّ أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفِينِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِرًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَمِّ الظَّالِمِينَ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 Sözlerini Allah ﷻ ﷻ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 فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون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 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا من قَبْلُ وَبِنَ الذُّرِّيَّةِ داود وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وكذلك نَجزي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ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 وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِضَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةِ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أولئك الذين هدى الله فهم هدواهم وقتلوا ولا أسألكم عليه أجرا إنه إِلَّا ذكران العالمين وما قدر الله حط قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا ودل للناس تجعلونه قراضيسا بدونها وتخفن كثيرة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 ولو ترى إذي الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسضوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُّهُرِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءٌ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَظَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَز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 وَلْبَحْرٍ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ قَوْمِيَ عَلِمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَعْدٍ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 Altyazı M.K. <Sessizlik>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 وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ونبينه لطامئ يعلم اتبع ما أُوحى إليك من ربك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 وَنُقَلِّمُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 ve selamun ala al-Muhsalin, ve al-hamdulillahi Rabbi